بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين سين قاف كذلك يوحي اليك والى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم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 وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا غيب فيه فريق في الجنة وفريق في السعيد ولو شاء الظالمون ما لهم من ولي ولا نصير ام اتخذوا من دونه اوليا فالله فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله ذلكم الله ربي عليه تركلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات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 وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادعوا استقن كما أمرت ولا تتبع أهواءهم, ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل, وأمرت لأعدل لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة, داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما قريب يستعدل بها الذين لا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 يبشر الله عباده الذين امنوا وعملوا الصالحات قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى ومن يقترف حسنه نجد له فيها حسنا ان الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإي شيء الله يختم على قلبك ويمح الله, الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون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 وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على دمعهم إذا يشاء قدير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 إن يشكل الريح فيضللن رواكد على ظهره إن في ذلك لَآيَاتٍ لكل صبار شكور أَوْ يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آيَاتِنَا ما لهم من محيص فما أوتيتم متاع الدنيا فمتاع الحياه الدنيا وما عند الله خير وابقى للذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يتجنبون كبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأدره على الله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 له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا اذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن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 وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك اوحينا إليك روحا من